وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِم كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ كَمَرٍّ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا فعتين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أي ود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعشاب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله درية ضعفاء فأصاب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 ولا تيمنم الخبيث منه توفقون ولست بآقيه ولست بآقيه إلا تغمض فيه واعلموا أن الله ظني الحميد الشيطان يعدهم الفقر ويأمركم بالفحشان.